استغفر الله يغفر له اعتذر الله أكبر. الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 مَتَى رَبُّكَ عَبْدُهُ زَكَرِيَّا إِذ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ لِي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِي رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِي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 وَلَمْ وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ مَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتْيَانَ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا قَالَ رَبِّ اجْعَل قُلْ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وآتيناهم حكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا ودرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا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 قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكَرِيَّا قَالَ إِنَّهُ لَا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيَّا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ يَسِيرٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً سِوَا رَحْمَةٍ مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مقضيا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 وكانت ام منكب بغيا فاشارت الي قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال اني عبد الله قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبييا جعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا ودرا بوالدتي ودرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا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 رَهُمْ يَوْمَ الْحَزْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي ضَلَالَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ ومن عليها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 قُرُشٍ كِتَابَ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي لِكَيْ فَتَّبِعَنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْقُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا قَالَ أُرَغِبٌ أَنْتَ عَن آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن مَّنْتَ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بي حفيا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 ووهدنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عهيا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 في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا لَهُ من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنك كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا الله, الله أكبر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 ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَإِسْكْرَاطَ إِلَى وَمِنَّا هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَاهُ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ فَخَرُّوا خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ ضَيَاءً إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا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 أَو رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ مَجْثَيْنِ ثُمَّ لَنُنزِعَنَّ مِنْهُمْ من كل شيعة أيهم أشد على الرحمان عتيا ثم لنا نحن أعلم بالذين هم أولا بها صليا وإن منكم إلا واردها وإن منكم واردها كان على ربك حتمن قوم دنيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا الذين امنوا اي الفريقين خير مطلا واحسن لدنيا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا.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 ربك ثوابا وخير مردا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم مالك يوم الدين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 تكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَانشَقَّتِ الْأَرْضُ وَتَخَرَّجَتِ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ ولدا